أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين وأحصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه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 قد جعل الله لكل شيء قدر، ولا إِسْلَمَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِلَى رَتْبَةٍ فَعَدْتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَعَدْتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا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 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تطاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن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 قد أنزل الله إليكم ذكرآ رسول يَتَلُعَلَيْكُمْ آيات الله مبينات لِيُخرِجَ الَّذين آمنوا لِيُخرِجَ الَّذين آمنوا وَعَمِلوا الصالحاتِ مِنَ الظُلُماتِ إِلَى النورِ وَمَيُّمِرُ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 الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحق بكل شيء علما